هو كالذي مر على قرية وهي قرية على ان لا يقيد ذا الجل بعد ما انتفى مات الله ومي اتع من ذنذات يَمَ لَ بِتْ وَعَلَى كَم لَ بِتْ تَقَال لَ بِتْ əmi وليكا وللنا جعلك يستن قُل لَّن نُّغَادِرَكَ أَيَّتُهَا الَّتِي نَسِيتُمْ فِي الْعِلْبَامِ ولما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء وَإِقْ قَالَنَا إِذْرَاهِ مُرْدِ بِأَلِينِ تَيْبَطُ إِلَ مَا وَتْ قَالَا أَهَ وَلَمْ تُنْ قُلَا بَلَا وَلَا وإذ <ترجمة> <ترجمة> <ترجمة> <تضيخمة> <تصفيق> <تصفيق> قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن ما ان نقلبي الله الله الله ربنا وين يطسونه ليلى تصوم نهلائي واغلب أن الله عزيز حكيب وإذ قال إبراه مفتوحين الموت قال او لم ثم جغل على كل جبل لَمْ أَنْ تَمَاغْرِزُونَ حَقِيق مَتَى نُنْلِينَنَا فِي كُونَ أَمْ نَغْمُ فِي ما ثاني قد بسن ام بسن في كل سن بولتين مئه عبس فالذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا من فُن عَلَيْهِمْ وَعَلَاهُمْ يَخْذَنُونَ ۖ قُلْ فَانْتَقِمُوا